وَمَنْ أَلَمُ مِ نتَولَ الله كَذِبًا أَوْكَذَّبَذِ الحَّلَ جأَ وَمن أَلَمَّ لتَظَلَ اللهكَجًا أَْكَذد ب حَ ج ألَ تَدهَّ Get me